بسم الله اللهم ما وَمِنَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَّا كَانَ فِي هِئَةٍ ما كين فيا فذم وينذر الذين قعدت اخذ الله ولا 126. ويطرج <ترجو> من <أهواهي> a <laughs> <تصفيق> هؤلاء قون اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بيت فمن لَمِنْ مَمْنَفْ دَوْرًا لَنَا حِقِيبًا وَإِذْ تَنَازَعْتُمْ ان انك الى شملكم اشتركوا في كم فان لك اعد راي <تصفيق> Amen. وقل الحق من ربكم فمن شاء No, 111. يحلون فيها من أساغر من ويلبسون ثيابا وي thank أذا وَلَهُ لَئِنْ دَخَلْتَ الْجَنَّةَ تَقُلْتَ مَا شاء Saeed واحيط بالسمريفا اصبح عينك لرف كف ما كوم بينات الظلف ส Dan Surah al ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي فأعرض عنها ونسي ما قدمت كيبا كم <تصفيق> قرى فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره 117. واتخذ سبيله في البحر عجبا 118. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثار قرقها <تصفيق> 129. قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيء 117. قال آذا فراق بيني وبينك 118. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع 111. فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها the نفتح لكم نزلهما وكان نفتح لكم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 117. تغرب الشمس وجدا تغرب في عين حمي أكيب 113. وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سبا 114. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها I <laughs> gone ka gonna... Qul halun عبطت أعمالهم فلا نقيم Lord <laughs> 111. لا نخذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا 112. 119. عملا صالحا ولا يشرك بعبادك ربه